لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن له مني فإن له مني إلا من عتر فغر بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقتلنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة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 أفرغ علينا صبره وثبّت أقدامنا وصرنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقَتَلَ دَاوُدُ جَادُ تَوَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين